بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الا الذي خلقكم فسووا والذي قد رد فهدى رَجُلَ الْمَوْعِظَةِ فَجَعَلَ لَهُ 122. ونسرك لليسر 123. فذكر إن نفعت الذكر 124. سيذكر من يخشى 111. الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا 112. قد أفلح من تذكى وذكر اسمره 119. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وألقى إن هذا لفي الصحف الأولى فِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى